لقد أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَلَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ثُمَّ أَنشَأْنَا عَلَيْهَا حَرَّهَا فَتَرَى الْكَافِرِينَ يَصْعَدُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا كَمَا أَجْرُ ابْنِ السَّبِيلِ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 namo gurave namo و امیدش جهان و و آموزش می دهد که می آید فَإِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَتَصَدَّقُوا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ لك طول السيد الإسرائيل لا لا يتانساً لا ذلك كان عمرك وزويا تظهرون يسمع له يا قوم من التي اقروا وانزلهم يا يا سماء ابا قل على موتهم يا همت يا رب الذين قالوا ان الحق في الله حقا ولا تَعْمَلُوا إِثْمًا الله إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَقُلْ إِنَّمَا وعظم الحر في أجام الصلاة ولكن الصور بمعظ حظه الأجمال فكفا وتعوى وعلا ترسى جزلا ربنا <SILENCIO> لما يُنقل الصيطة والأمر والعُّوطة لأينا كُفَعَنا وَصَعُنا وَصَعُنا وَصَعُنا وَحَيْنُّهُ أَشْرُ حَدْرِ وَالْلَيْتِرِ في الوحن والأيِّن وَيَوْزَّقُنا في الله سائرهم سوى اللي صالحوا أيها ما عارتوا من وَاللَّهُ الْحَكِيمُ الله الْمُحْكِمُ يَا أَيُّهَا الْمُجْرِمُ الَّذِينَ مَصَرُوا عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِذَنَّيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَرْءِ وَالنَّاسِ رَبِّ اسْتَغْفِرْنِي وَاعْفِ عَنِّي وَاعْفِ عَنْمَا وَيُؤْمِنُ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ في في هلية هلية مَنْ يَدْعُ وَيَسْتَعِينُ بِهِ فَيُجِيبُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يَتَّبِعْ هُدَايَ ط والله عزيز الذل من ط ولن يرضى الله بعامل لا نامص لكن يا وحذ بما عليكم في الله رب الله الذي لا نيس جعل الله لكم من سألنا كوم من قبلكم سماني الله فينق وسیما بالله مشاء فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيرٌ وَإِنْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَمْنُوا بِي وَبِرَسُولِيْ and <laughs> then I'm gonna make إليه من دون الله قال سبحانك ما من